بسم الله الرحمن الرحيم أنف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقدون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 هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بنظالمون في ظالم مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ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 إن أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لصَوتِ الْحَمِيرِ أَلَمْ تَرَوَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَظَاهِرًا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 مسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعُرْوَةِ الوثْقَى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحذو كُفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور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 ما خلقكم ولا بعثكم الا كفسا واحدا ان الله سميع بصير الم تر ان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل